الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا <تصفيق> أمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مبينة ت حَب واللهَّ وضفُمَش والله وَاسِعَ عليم الذينَ ي فيقُونَ أَمولَهُم في سَبَّ ثمَُّ لاَا يتمع ثمَّ لا يمعون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 آممَنوا لا تُغطِلوا صَدَقاتِكمُْ لا تُغطِلوا صَدَقاتِِكُمْ بِالمَن وَْأَذ كََّ يوم في وَمَثَلِ صَفو عَلَي تُراب فصَابَهُ وَافِر فَتَكَهُ صَد ل قَدِرونَ عَلَ شَيِ مَا كَسَهُ واللَّهُ لَا يَهْدِ طَمًا كَافِرين وَمَثَلُ الذيذ يُ يَقُومُونَ أَهْوَالَه مُبْتَغًا أَمْرَضَاتِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ أَمْرَضَاتِ اللَّهِ وَتَحْسَبُ انْفَصْلَكَ مَثَلَ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابٍ أَصَابَهَا وَامِنٌ فَآتَاهُ وقولها ضعفين فان لم يصبها وابل خطا والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنته من نخل من نخيله تجري تحتها الانهار تجري تحتها الانهار لهم فيها قلم له كل الثمرات واصابهم القبر وله ذرية ضعفا وله ذرية ضعفا اصابها احصارا فاصابها في نار فانترقت كذلك يبين الله لكم الايات ان لكم لان يا ايها الذين امنوا انفقوا اتمَا كَسَبَ أَن فقُون قَنبَاتِ مَا كَسَبَة وَنَِّا أَخخَجنَا وَإَِّا أَخْرَجَنَا, أخرجنا لَكُ مِنَ الأقْض وَلَا تَََّا مُلُخَر وَلاَا تََّا مُخَضثَ بُِّثُم فقُونَ اَخِكُمْ وَلَسْتُ بِاَخِيكَ اِلاَّ اَن تُغْمِضَ فِيهِ وَعَلَمَ اَنَّ اللهَ غَنِي حَمِيد اشْغَبُوا نَايْدُكُمْ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤت مَتَفَقَّدُوا أُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم نَذْرًا أَوْ وَضَعْتُم مِّن نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي فهو خزر لكم ويكفر عنكم سناتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ليس عليك هداه ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فبالاخسكم وما تنفقون الا بترا وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون, لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف شعرفهم بسيماهم لَا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله بيعين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وعلى منع سر وعلانيه فلهم اجر فلهم اجر عند ربهم ولا حرف عليه ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضار فَأَنَّى يُؤْمِنُونَ بِالْمَوْتِ وَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْهُدَى قَالُوا إِنَّمَا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن ربه فله مَا سَلَفَ فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى الله وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَنْ غَضِبَ رَبُّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله وَإِن فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن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 كونا في الى الله فمات وفق كل نفس ما كسبت ثم وفق كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون